لینشئی پانجی ارو روبین شیو پان رجی بس مل الرحمن نہی بس ملو نوہی اوہ مین الملقم عن الملکم خل قل انسل ان سل مل الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء قام في الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها, وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ الحب ذُو الْعَصْفِ ہے اللہ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کم کردی بلاب کردیب سینلال کل فل پل سینمی سل سوال کلف خوا خل کو خَلَ قُلجََّ مِن مارجم مِنَّ فَبِأَّ آلَاءِ رَغّقُماتُ كَذذِبَان فَبِأَ رَبُ الْ المشررِ قَين وَرَبُّ المَغنبَين رَبُ المشقَين وَرَبّ المَغبَين فَبِأَّ آلَاءِ رَّكُماتُ كَذذبَان فَبِأَ آلَاءِ رَبّكُ ماتُكَذبان مجل البَحرينلتطان مجل البَحين يلتان بهُما بزَخُ لا يبغان بهُ ما بوزغ لا يبضان فبأَ آ تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما زب سب الازی بلا وَلَهُ رو بحری کل آلہ ولا اوار من شل بہری کل آلہ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه رب ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء يساله من في السماوات والارض يساله في السماوات والارض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا شل پنچو نست پا پو من پھر سموتی إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 يَوْمَ يُسْأَلُ عَلَيْكُم مَّا شِؤُونُ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً دن قدیہ دن شفی سم اف کیا نو اور دتن قدیہ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 لَجًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ يعْرَفُ الْ المُجرمُونَ بِسمَاهُم فَُخَذُ بَِّ وَاصِي وَال الأقدَام يَارَفُ الْ المُجرمُونَ بِسمم فَيُقْخَضُ بَِّ وَاصِي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا والوسم قوم ابھی جنتا ولی من خوف مقام اب بھی جن جان سب عی ذَوَاتَ أَفْنَانٍ ذَوَاتَ أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عينان فِيمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فيهما من كل فاكهه متنوعه فباي الاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كين على فرُوشٍ بَطَائٍِ وَه مِن استَذََقِم وَجَنَجَنَّتَند مُتَّكين فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طَرِفٌ لَمْ يَطْمِثْهُ نَاسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُ نَاسٌ قَبْلَهُمْ ولا جان سب آلاء آلہ تكذبان كأنهن کم والمرجان زیبان سب عیے کبھی آبر کر دی آلہ اے اب هل دیبان ہل جزا سنی فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جننتان ومن دونهما جننتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحا مما أي آلاء ربكما تكذبان, تكذبان فيهما عينان نضّاختان فيهما عينان نضّاختان فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان تم سبھی آئیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ سما فِي الْخِيَامِ سورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء بِئْكُمَا تُكَذِّبَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ